أو لا يعني يكون هذا النقل عن غير المعصوم كأن يكون نقلا عن الصحابة أو عن التابعين ولما اختلف الصحابة أو التابعون في تفسير القرآن اختلف المفسرون فيه ثم ذكر المؤلف قاعدة متعلقه بالأحاديث هو أن الحديث ولو كان فيه نوع ضعف إذا جاء من طرق متعددة قوى بعضها بعضا وهذا كما يقال في أحاديث الأحكام يقال في أحاديث تفسير القرآن وهذا ما يعرفه أهل الحديث بالحسن لغيره وقد يتقوى بحيث تكثر الطرق جدا فيكون صحيحا لغيره قال وكذا المراسيل المراسيل رواية من لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بإسقاط الصحابي الراوي وهذا التعريف تعريف المحدثين وأما عند الأصوليين فإنهم يقولون إن المرسل هو ما سقط من إسناده راون فأكثر في أي طبقة من طبقات الإسناد فعند الأصوليين أن المرسل يشمل المنقطع الذي سقط منه راو في أثناء السند ويشمل المعضل الذي سقط منه راويان في أثناء السند ويشمل المعلق ويشمل كذلك المرسل في اصطلاح المحدثين قال المراسيل إذا كان المرسل يسقط الرواة الضعفاء فإن روايته غير مقبوله بالاتفاق ووقع اتفاق المحدثين والفقهاء والاصوليين على ان المرسل اذا كان يسقط في بعض المرات رواتا ضعفا فان مراسيله غير مقبوله ومثلوا لها بمراسيل الزهري فان الزهري امام من ائمه الحديث حفظ على الأمة حديثا كثيرا وكثير من الأحاديث ترجع إليه لكنه عند الإرسال مراسيله ضعيفة جدا لأنه يرسل عن كل أحد ويسقط الضعف في مراسيله وحينئذ فلا قيمة لمراسل الزفري أما إذا كان المرسل لا يسقط إلا الثقات وعلم من حالها أنه لا يرسل إلا الثقات لا يسقط إلا الثقات فإنه حينئذ وقع الخلاف فيه على ثلاثة أقوال مشهورة الجمهور على حجية المرسل والقول الثاني قول بعض المحدثين بأنه غير حجة والقول الثالث بأنه إذا وجد له معاضد فإنه يكون حجة وهذا المعاضد قد يكون مرسلا آخر وقد يكون عمل صحابي وهو الذي اشار إليه المؤلف هنا فقال وكذا المراسيل ان الأحاديث التي سقط فيها أو روى فيها التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم تكون مقبولة إذا تعددت طرقها وقوله هنا وكذا ظاهره أن المراسيل حينئذ تكون صحيحة وهذا فيه تساهل في التعبير. ويكفي مجرد القبول. ثم ذكر المؤلف مفاد خبر الواحد والمراد بخبر الواحد ما رواه ما لم يروه أهل التواتر الاخبار التي لم يروها أهل التواتر بأن يكون قد سقط منها شرط من شروط التواتر كأن يكون الرواة له يمكن تواطؤهم على الكذب سواء كان غريبا برواية واحد أو عزيزا برواية اثنين أو مشهورا برواية جمع هذا كله يقال خبر الواحد فالحديث الذي لم يروه إلا صحابي واحد يكون من باب خبر الواحد قال المؤلف خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول قوله تلقته يعني أنها قابلته واذعنت له ويدخل في التلقي بالقبول أن يقول بصحته أو يعمل به وحتى يدخل في التلقي بالقبول أن يتأولوه ولا يتكلموا في إسناده ما هو مفاد خبر الواحد ليعلم أن خبر الواحد المجرد لذاته لم يقل أحد بأنه يفيد العلم لذاته ولا يوجد أحد يقول كل خبر واحد يفيد العلم لأن الواحد قد يكون منهم لأن الواحد قد يكون كاذبا وقد يكون غالطا وإنما اختلف الناس في اخبار الواحد في مفادها على قولين القول الأول لأن خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقا ولا يمكن أن يفيد العلم قالوا الاحتمال وقوع الخطأ من الراوي الواحد والقول الثاني لان أخبار الاحاد تفيد العلم إذا احتفت بها القرائن. وهذا قول الجماهير من الأصوليين والمحدثين والفقهاء قالوا لأننا نجد اخبارا من اخبار الاحاد استفاد الناس منها الجزم واليقين والقطع ومثل لهذه القرائن التي تنقل الخبر من كونه مفيدا للظن إلى كونه مفيدا للقطع بعدد من القرائن منها ما ذكره المؤلف هنا بأن تتلقاه الأمة بالقبول ومن أمثلة ذلك أحاديث الصحيحين فإن الأمة قد تلقت ما فيهما من الأحاديث بالقبول في الجملة ومنها أن يكون الخبر من روايه الائمه المشهورين بالعلم مثل, مثل الإمام أحمد والشافعي ومالك ونحوهم ومنها أن يكون الخبر صحيحا لا معارض له كما يقول بذلك جماعة من المحدثين والاصوليين قالوا إذا كان حديثا نبويا باسناد صحيح لا معارض له فانه يفيد الجزم واليقين واستدلوا على ذلك بادله كثيرة منها أن الله عز وجل قد تكفل بحفظ دينه ولا يحفظ هذا الدين الا بان لا يقع خطا فيه ثم يخفى على جميع الامه فلو كان في خبر الواحد خطأ او سهو لأطلع الله الأمة عليه أو أطلع بعضا منها ومنها من الادله على أن الخبر الصحيح يفيد العلم إذا لم يوجد له معارض أن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه وكلامه عليه من البهاء والنور ما يمكن تمييزه عن كلام غيره ومنها النظر في أخبار الرواة والناقلين فإن الأمة قد بذلت من أنفسها في حفظ أحوال الرواة جرحا وتعديلا مما يجعلنا نجزم بأنهم لم يتركوا راويا فيه جرح إلا وقد بينوا حاله فإذا وردنا الحديث بطريق صحيح دلنا ذلك على أن هذا الخبر مفيد للعلم واليقين وهذا القول قول قوي عليه أدلة كثيرة ويدل عليه إجماع الأمة على تلقي أخبار الأحاد بالقبول وإجماعهم على نقل هذه الأخبار مما يدل على أنها مفيدة لليقين والجزم لأن الإجماع دليل شرعي قطعي. قال المؤلف والمعتبر في قبول الخبر إجماع أهل الحديث. يقول إن الأخبار النبوية يرجع فيها إلى أهل الاصطلاح وهم أهل الحديث. لأنهم أعرف برواة الخبر وأعرف. بطرقه وأعرف بوجود المعارض له من عدم وجود المعارض فكل فن يرجع فيه إلى أهله فصحة الخبر وتضعيفه يرجع فيه إلى أهل الفن ومن ذلك الأخبار الواردة في تفسير القرآن نرجع في الحكم عليها بالصحة أو الضعف إلى أهل الحديث لأنهم هم الذين يعول عليهم في ذلك وله يعني ولخبر الواحد أدلة يعرف بها أنه صدق فقد يوجد مع أخبار آحاد قرائم تحتف به تدلنا على أن هذا الخبر صدق جزما ويقينا لكن هناك أيضا أدلة تقال الخبر يعرف بها أنه كذب كأن يكون مخالفا للقرآن أو يكون فيه اخطاء نحوية أو يكون فيه نكارة قال وعليه يعني وعلى خبر الواحد أدلة يعرف بها بهذه الأدلة بهذه الأدلة أنه أن خبر الواحد كذب والمرجع في ذلك إلى أهل الحديث كما تقدم كما في قال المؤلف كما في تفسير الثعلبي يعني أن تفسير الثعلبي فيه أحاديث كثيرة مكذوبة أو ضعيفة وقد قالوا بأن الثعلبي قد جمع في تفسيره بين الغث والسمين ولم يميز بين الصحيح والضعيف والموضوع قال المؤلف وكذلك الواحدي والزمخشري وأمثالهما وامثالهم فإن هؤلاء قد جمعوا في أحاديثهم بين الاح... في كتبهم بين الأحاديث الضعيفة والأحاديث الصحيحة وهو يعني أن الأخبار المكذوبه قليلة في تفاسير السلف لأن تفاسير السلف يعتنون بصحة الحديث وضعفه في تفسير القرآن فلا يريدون الحديث الضعيف والمكذوب إلا إذا بينوا حاله قال المؤلف وما نقل عن بعض الصحابة يعني وتفسير القرآن المنقول عن بعض الصحابة نقلا صحيحا يعني بطريق صحيح وسند مقبول فالنفس إليه اسكن يعني أن النفس تقبله وتدعن إليه وذلك لأن الصحابة عدول ثقات فلا يمكن أن يفسر القرآن بالرأي المجرد فيكون تفسيرهم له حكم المرفوع على أحد القولين كما تقدم أو يكون تفسيرهم قول صحابي وقول الصحابي حجة عند جماهير الأمة ولذلك قبل كثير من العلماء تفسير الصحابي للقرآن وإن لم يكونوا يقبلون قول الصحابي بالأحكام الشرعية المجردة فبعض الناس يقول قول الصحابي ليس بحجة يعني في الأحكام لكن تفسيره للقرآن مقبول إذ إن له حكم في المرفوع قال المؤلف وما نقل عن الصحابة فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين وذلك لعلو منزلة الصحابة ولكون الصحابة قد أخذوا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد شاهدوا مواطن تنزيله وقد سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم معاني القرآن وعندهم من سليقة العرب ما يتميزون به عن غيرهم ثم ذكر المؤلف نوع آخر مما يفسر به من أنواع المنقول وهو الإسرائيليات فالمؤلف هنا ذكر في المنقول الذي يفسر به القرآن ويكون سببا للاختلاف ثلاثة أنواع او اربعه انواع النوع الأول ما نقل عن المعصوم صلى الله عليه وسلم والنوع الثاني ما نقل عن الصحابه والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الى قسمين صحيح وضعيف النوع الثاني من انواع النقل ما نقل عن الصحابه والنوع الثالث من النقل الذي سبب الاختلاف في التفسير المنقول عن التابعين والنوع الرابع من المنقول الاسرائيليات والمراد بالاسرائيليات القصص المنقول عن بني اسرائيل وهناك فرق بين الاسرائيليات وبين شرع من قبلنا فان شرع من قبلنا يراد به ما ورد في الكتاب والسنه من الاحكام المتعلقه بالانبياء السابقين ولا يختص ببني اسرائيل اما الاسرائيليات فانها ليست منقوله من الكتاب والسنه وانما منقوله عن بني اسرائيل ثم هي خاصه ببني اسرائيل وأنبيائهم قال المؤلف والاسرائيليات تذكر للاستشهاد لا للاعتماد فهي تذكر لا لاعتماد تفسير القرآن وإنما تذكر للتوضيح المجرد فقط فلا يبنى عليها حكم جديد ولا يصرف بها ظاهر القرآن ثم قسم المؤلف الإسرائيليات إلى ثلاثة أنواع النوع الأول الإسرائيليات التي علم صحتها بشهادة الشرع لها وذكره بقوله وما علمت صحته مما شهد له الشرع فقال فهذا صحيح ومراد بكلمة صحيح أنه مقبول وقبوله ليس لذاته وإنما لكون الشرع قد شهد له وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بعض ما يأتي عن بني إسرائيل من أمثلة حديث حمل السماوات والارضين على أصبع النوع الثاني من أنواع الإسرائيليات ما خالف الشرع فما نقل عن بني إسرائيل مما يخالف الشرع فإنه يعتقد كذبه لأن الكتاب والسنة لا يمكن أن يتضمن الكذب فإذا كانت الإسرائيليات مخالفة لما في الكتاب ولما في السنة الصحيحة فهذه الإسرائيليات كذب وباطلة النوع الثالث من أنواع الإسرائيليات ما لم يأتي دليل بتصديقه ولا بتكذيبه فهذا لا يصدق ولا يكذب وقد ورد في الحديث إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم لأنه يحتمل أن يكون صدقا فإذا كذبناه نكون كذبنا امرا صحيحا ويحتمل أن يكون كذبا فإذا صدقناه أخذنا بأمر مكذوب قال المؤلف وغالبه يعني أن غالب الإسرائيليات التي تكون من القسم الثالث لا فائدة فيه وذلك لان شرعنا ولان الكتاب والسنه قد ذكر كل ما فيه فائده لنا فنكتفي بما في الكتاب والسنه اذ لو كان هناك فائده في هذه الاسرائيليات لذكر في الكتاب والسنه ثم ذكر المؤلف بعد ذلك أسباب الخطأ في التفسير المتعلق بالاستدلال لأننا سبق أن ذكرنا أن الاختلاف في التفسير ناتج عن أمرين إما عن اختلاف النقل والنقل يكون من الطرق الأربعة السابقة او اختلاف الاستدلال قال الخطأ يقع في الاستدلال في تفسير القرآن من جهتين وهاتان الجهتان حدثتا عن من تقدم ذكرهم من المبتدعه بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم فجهات الخطا الواقع في الاستدلال حصلت من المبتدعه الذي ذكروا في الفصل السابق ولم تكن موجوده عند الصحابه والتابعين لهم باحسان وهذه وهاتان الجهتان اللتان يحصل بهما الخطأ في الاستدلال في تفسير القرآن هما اولا انهم قرروا مدلولات ومعاني باطله ثم حملوا القران عليها فأخطأوا في الدليل والمدلول أخطأوا في المدلول لكونهم تبنوا افكارا وعقائد باطله وأخطأوا في الدليل لكونهم حملوا القرآن على معنى غير مراد به قال اعتقدوا معاني حملوا الفاظ القرآن عليها يعني اعتقدوا افكارا واحكاما باطلة ثم فسوا الفاظ القرآن بتلك المعاني والأحكام فهذا هو السبب الأول والجهة الأولى من جهات الخطأ في الاستدلال في تفسير القرآن قال المؤلف او فسروه بمجرد ما يسوق ان يريدوه يعني القسم الثاني فسروا القرآن بمجرد ما يسوق يعني ما يجوز ان يريدوه فهم نظروا في لغة العرب فقالوا يمكن في لغة العرب أن يراد بهذا اللفظ هذا المعنى وهذا المعنى يوافق مذهبنا ورأينا فخالفوا لغة القرآن من أجل أمر جائز في اللغة فيكون هناك لفظ يستعمل في القرآن كثيرا ويراد به معنى لا يستعمل إلا في ذلك المعنى لكن هذا اللفظ في لغة العرب يستعمل في هذا المعنى الذي ورد في لغة القرآن ويستعمل ايضا على جهة الجواز في معنى آخر فحملوه على ما يجوز في اللغة وتركوا دلالة لغة القرآن عليه مع أن كلام الله لا يمكن ان يراد به ذلك المعنى بحال ومن امثلته انهم اتوا الى لفظ الاستواء ففسروه بمعنى القصد يقولون استوى في لغه العرب يجوز أن يراد بها القصد فقوله الرحمن على العرش استوى بمعنى قصد إليه وعمد إليه وذلك جائز في لغة العرب ثم يستدلون على جوازه بأشعار وكلام من كلام العرب وقد يستدلون عليه بقوله تعالى ثم استوى الى السماء بمعنى قصد اليها وعمد اليها وهم لم يميزوا لغه القران فان القران بل لغة العرب كذلك تفرق بين استوى اذا كان قد تعلق به حرف على واستوى إذا تعلق به حرف الى فإن استوى في لغة العرب تطلق على أنواع مختلفة منها استوى المعدى بإله يقال استوى إلى كذا بمعنى عمد إليه وقصد إليه مثل آية البقرة واستوى على كذا استعمال آخر بمعنى على عليه وارتفع وقد تستعمل استوى مع فاعل واحد بدون تعديه بحرف فتكون بمعنى النضج والتمام يقال استوى النبات بمعنى نضج وتم وقد تستعمل استوى بدون ان يتعلق بها حرف وتكون بفاعلين بمعنى التماثل يقال استوى فلان وفلان بمعنى تماثلا. فالمقصود أنهم قد يفسرون القرآن بالنظر فيما يجوز لغة ويتركون دلالة لغة القرآن وتبعهم كثير من المتفقهه يعني أن بعض المتفقهه المنتسبين إلى الفقه تبعوا هؤلاء المبتدعين فتركوا التفسير الصحيح للقرآن من أجل هذين السببين المنشئين للخطأ في التفسير والسبب في ذلك ضعف آثار النبوة عندهم إذا ما هو السبب في كون كثير من المتفقهه يتركون التفسير الصحيح يذهبون إلى تفسير القرآن الخاطئ الذي يقول به بعض أهل البدع هناك أسباب السبب الأول ضعف آثار النبوة عندهم فليس لديهم من الأحاديث والآيات القرآنية ما يميزون به بين الصواب والخطأ فحينئذ تبعوا هؤلاء المخطئين في تفسير القرآن لجهلهم باثار النبوة والسبب الثاني العجز فقد لا يتمكن الإنسان من معرفة الأدلة الدالة على مراد الله بالقرآن فيكون ذلك سببا لإقدامه على التفسير الخطأ للقرآن والسبب الثالث التفريط فيفرط الإنسان في جنب الله بعدم بحثه في الأدلة الشرعية التي توضح له الصواب من الخطأ ولوجود هذه الاسباب الثلاثة كان كثير من المتفقهه يروون أحاديث نبوية مكذوبة وضعيفة ويروون اقوالا بغيرهم وينقلونها وهم لا يعلمون صحتها ومن الأمور المتعلقة بهذا أن بعض الناس قد ينقل خلافا في المسألة فينقل الأقوال الخاطئة ولا ينقل القول الصحيح فيها فتجد مثلا في مسألة, في مسألة عقدية مثل مسألة الجبر والقدر ينقل أقوال القدرية وينقل أقوال الجبرية ويجعل الخلاف دائرا بين القولين ولا يذكروا قول أهل السنة قال المؤلف وقد يكون الاختلاف لخفاء الدليل هذا السبب الثالث من اسباب الاختلاف في تفسير القرآن تقدم معنا أنه قد يكون الاختلاف ناشئا من اختلاف النقل وقد يكون ناشئا من اختلاف الاستدلال وكذلك قد يكون الاختلاف بين المفسرين من خفاء الدليل فيكون فتكون الآية القرآنية يراد بها معنى جاء بيانه في آية قرآنية أخرى أو جاء بيانه في حديث نبوي فيخفى هذا الدليل عن المفسر فيترك القول الصواب ويقول بظاهر الآية ويكون غيره قد اطلع على الدليل الآخر فيقول به من أمثلة ذلك قوله سبحانه وأخواتكم من الرضاعة ظاهر هذا اللفظ أن التحريم يكون برضعة واحدة فيقول بعض المفسرين أن التحريم يثبت برضعة واحدة لهذه الآية ولا يطلع على الحديث الوارد المقيد للرضاعة المحرمة بخمس رضعات رضاعات فيقع الاختلاف بين المفسرين والفقهاء في تفسير هذه الآية هل المراد بها من رضعت رضعة واحدة أو من رضعت خمس رضعات والسبب الآخر من أسباب الاختلاف الذهول عن الدليل يكون الدليل واضحا جليا لكنه يغفل الإنسان عنه ويدهل عنه والإنسان قد يغفل عن حديث كثيرة أو يغفل عن نصوص قرآنية كثيرة مع كونه يحفظها ولهذا تجدون أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حادثة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أخذ السيف وقال من قال إن محمدا قد مات فعلت به وفعلت فلما جاء أبو بكر قرأ قوله إنك ميت وإنهم ميتون وقوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل قال, قال عمر فلما قرأها عقرت وكان يحفظ هذه الآيات ولكن ذهل عنها وقد يكون الاختلاف ناشئا لعدم سماع الدليل وحينئذ لم يقل به هو مماثل لخفاء الدليل لكن خفاء الدليل قد يكون متعلقا بذات الدليل وقد يكون متعلقا بمدلوله وقد يكون الاختلاف ناشئا من الغلط في فهم النص كان يكون المفسر لا يعتقد صحة طريق صحيح من طرق الفهم مثال ذلك مفهوم المخالفة طريق صحيح من طرق الفهم فيأتي المجتهد مفسر لا يرى حجية مفهوم المخالفة فيترك الاستدلال بالدليل القرآني بناء على كونه لا يرى حجية مفهوم المخالفة ومثل ذلك ايضا دلالة الإشارة وقد يكون الاختلاف ناشئا من ظن المفسر أن الدليل يدل على مدلول معين ولا يكون الدليل كذلك فهنا غلط في فهم النص قال المؤلف. وقد يكون يعني الاختلاف قد يكون الاختلاف ناشئا من اعتقاد وجود دليل آخر معارض لظاهر اللفظ فيفسر القرآن بما يتمكن به من الجمع بين هذه المعارضات المتعارضات ولا يكون هذا المعارض دليلا صحيحا نعم قال رحمه الله تعالى التفسير التفسير كشف معاني القرآن وبيان المراد منه قيل بعضه يكون من قبل الألفاظ الوجيزه وكشف معانيها وبعضه من قبل ترجيح بعض الاحتمالات على بعض وأجمع على أن التفسير من فروض الكفايات وهو أجل العلوم الشرعية وأشرف صناعة يتعاطاها الإنسان والمعتني بغريبه لا بد له من معرفة الحروف وأكثر من تكلم فيها النحات والأسماء والأفعال وأكثر من تكلم فيها اللغويون ومنه معرفة ما وضع له الضمير وما يعود عليه والتذكير والتأنيف والتعريف والتنكير والخطاب بالاسم والفعل واولى ما يرجع في غريبه إلى تفسير ابن عباس وغيره ودواوين العرب ويبحث عن كون الآية مكملة لما قبلها أو مستقلة وما وجه مناسبتها لما قبلها وكذا السور وعن القراءة المتواترة, وعن القراءة المتواترة المشهورة والآحاد وكذا الشاذة فإنها تفسر مشهورة وتبين معانيها وإن كان لا تجوز القراءة بالشاده إجماعا ذكر المؤلف هنا فنا من فنون علوم القرآن وهو فن التفسير ولا شك أنه من أعظم هذه الفنون قال المؤلف التفسير المراد به تفسير القرآن كشف معاني القرآن الكشف بمعنى الإظهار والإيضاح والمعاني المراد بها الدلالات أو المدلولات كشف معاني القرآن وبيان المراد منه يعني أن التفسير يدخل فيه توضيح مراد الله من ألفاظ القرآن والتفسير مشتق اشتقاقا أكبر من السفر والسفر فإن السفر يكون بالظهور والوضوح. فإذا سافر الإنسان لا يقال له مسافر إلا إذا ظهر، إلا إذا ظهر من البلد. فالسفر والفسر متقاربان. قيل هذا قول من بعض. أهل التفسير في تقسيم التفسير فالتفسير ينقسم إلى قسمين بعضه يعني بعض التفسير يكون من قبل بسط الألفاظ الوجيزة كلمة بسط ساقطة من النسخ والوجيزه المختصرة فنبسط الألفاظ الوجيزة لأن نوسع هذه الألفاظ فيأتينا اللفظ الواحد فنفسره بألفاظ عدة وكشف معانيها هذا هو القسم الأول من أقسام التفسير أن يأتي لفظ وجيز لفظ غير معلوم المعنى فنوضح المراد به ونبين المعنى الذي قصد به والقسم الثاني من أقسام التفسير يكون بترجيح بعض الاحتمالات على بعض فيكون هناك أقوال متعددة للمفسرين متعارضه فنرجح بعضها على بعضها الآخر فهذه هي أقسام التفسير ثم ذكر المؤلف بعد ذلك حكم تفسير القرآن فقال وأجمعوا والإجماع كما تقدم دليل شرعي على أن التفسير يعني على أن علم تفسير القرآن من فروض الكفايات والمراد بفرض الكفاية ما طلبه الله طلبا جازما من مجموع الأمة لا من احادها بحيث يسقط الطلب بفعل البعض فإذا تركه الجميع استحقوا الإثم ومن أمثلة فروض الكفايات صلاة الجنازة وتغسيل الميت فهذه يطالب بها المجمون فإذا فعلها البعض سقط الإثم عن الباقين وإذا تركها الجميع أثموا جميعا والملاحظ فروض الكفايات أنه يراد بها مصلحة معينة وهذه المصلحة تتحقق من البعض فتفسير القرآن تتحقق به مصلحة وهي معرفة مراد الله بكلامه وهذه المصلحة تتحقق بفعل البعض لها قال المؤلف وهو أجل العلوم الشرعية يعني أن التفسير أعلى العلوم الشرعية وذلك لأن التفسير متعلق بكلام الله فموضوع التفسير هو القرآن ولا شك أن القرآن أفضل الكلام ثم إن هذا العلم تظهر قيمته وفائدته من خلال النفع العظيم الذي يحصل لنا منه فإن القرآن فيه سعادتنا في الدنيا والآخرة وحينئذ لا بد من تفسير هذا القرآن من أجل أن نتمكن من العمل به لتحصل به سعادتنا في الدنيا والآخرة والأمر الثالث مما يدل على مكانة هذا العلم شدة الحاجة إليه نحن محتاجون إليه حاجة شديدة بل نحن مضطرون إليه وذلك لأن الدنيا والآخرة لا تصلح أحوالهما إلا بالعمل بهذا الكتاب والعمل به لا يكون إلا بمعرفة معانيه قال المؤلف وأشرف صناعة يعني أن التفسير تفسير القرآن أشرف صناعة يتعاطاها يعني يعملها الإنسان والمعتني بغريبه بدأ الآن المؤلف بذكر ما يجب على المفسر أن يعرفه والمعتني بغريبه يراد به مفسر القرآن لا بد له من معرفة أمور يعني يجب عليه معرفة أمور الأمر الأول معرفة الحروف وليس المراد به الحرف المجرد وإنما المراد به ما ليس اسما ولا فعلا فأنتم تعرفون أن الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام الأسماء والافعال والحروف فالفعل ما استقل بمعنى ودل على حدث مقترن بزمان والاسم ما دل على ذات غير مقترن بزمان والحرف ما لا يستقل بنفسه في المعنى ولا بد أن يكون معه اسم أو فعل وهذه الحروف يقول المؤلف أكثر من تكلم فيها النحات فهم قد تكلموا بهذه الحروف كما تقدم أنه ليس المراد بالحرف هنا جزء الكلمة مثل حرف ألف حرف باء هذا ليس مرادا وإنما المراد الكلمة المستقلة بنفسها، لكن ليس لها معنى مستقل، مثل الى عن في حتى وإن كانت من حروف متعددة وقد ألف النحات مؤلفات في الحروف وفي معانيها ودلالاتها ومن اشهر من الف فيها ابن هشام في كتابه مغني اللبيب وقد تكلم فيها علماء أصول الفقه ايضا وبينوا معاني هذه الحروف وذكروا ما ينوب منها عن غيره وما لا ينوب الامر الثاني مما يشترط على المفسر أن يعرفه معاني الأسماء والأفعال. فما هو المراد بهذا الاسم وما هو المقصود بهذا الفعل هذا مما يشترط على المفسر أن يعرفه. وهذه الأمور يرجع فيها إلى أهل اللغة وأهل اللغة يراد بهم العرب الفصحاء أو من نقل كلام العرب الفصحاء. من المؤلفين في المعاجم اللغوية ومنه يعني من الشروط التي لا بد على المفسر من معرفتها معرفة ما وضع له الضمير وما يعود عليه فيعرف الضمير هل وضع للمفرد او للجمع للمذكر او المؤنث للحاضر المخاطب او الغائب، ويعرف عود الضمير إلى من يعود ولأصل في الضمار أن تعود إلى أقرب مذكور ما لم يدل السياق على غير ذلك وقد يكون الضمير عائدا إلى اسم ظاهر سابق للضمير كما في قوله وإذا ابتلى إبراهيم ربه فها تعود على إبراهيم المذكور أو قد يكون الضمير عائدا إلى اسم متضمن في السياق وإن لم يكن موجودا كما في قوله ما ترك على ظهرها من دابة ظهرها يعني ظهر الأرض ولم يوجد ذكر سابق للأرض وإنما يفهم بدلالة السياق بل قد يكون الضمير عائدا إلى اسم سيذكر بعده كما في قوله تعالى أوجس في نفسه خيفة موسى في نفسه الهاء تعود على موسى المذكور متاخرا والنظر في الضمائر وعودها مما يخدم المفسر كثيرا ومن أعظم أسباب الخطأ في التفسير عدم معرفة ما يعود إليه الضمير وكذلك على المفسر أن يعرف التذكير التنيد يفرق بينهما وهل هذه الأسماء مذكره أو مؤنثة؟ كذلك يعرف التعريف والتنكيد ما هي وسائل التعريف وما هي المعارف الضمائر معارف فيه المعرفة المضافة معرفة معرفة وذلك لأنه يترتب عليه معرفة معنى الكلام ويختلف المعنى. بسبب اختلاف تونه معرفا ومنكرا ففرق بين النكره في سياق النفي التي تفيد العموم وبين المعرفة في سياق النفي التي لا تفيد، وهكذا قال المؤلف والخطاب بالاسم والفعل يعني أن المفسد عليه أن يعرف نوع الخطاب وأنه هو اسم أو فعل فإن الكلمة يختلف مدلولها اختلاف كونها اسما أو فعلا وأولى ما يرجع في غريبه يعني أحسن وأفضل المراجع التي نرجع إليها في معرفة معاني غريب القرآن تفسير ابن عباس وغيره يعني من الصحابة كان الاولى بالمؤلف أن يذكر أن أولى ما يرجع في الغريب إلى القرآن نفسه في مواطن أخرى وإلى السنة والطريق الثالث تفسير الصحابة على ما تقدم سابقا في طرق التفسير في فصل تقدم وكذلك يرجع إلى دواوين العرب لأن القرآن نزل بلغة العرب إذا أردنا أن نعرف معانيه فعلينا بالرجوع إلى لغة العرب قال تعالى انا جعلناه قرانا عربيا بلسان عربي مبين فإن قال قائل بأن القرآن فيه ألفاظ غير عربية ألا يرجع إلى معاجم تلك اللغات التي وجد في القرآن ألفاظ منها مثل لفظة ناشئة بستان مشكات فيقال هذه الك هذه الكلمات دخلت في لغة عرب واستعملها العرب فأصبحت جزءا من لغتهم وحينئذ إذا رجعنا إلى دواوين العرب عرفنا معاني هذه الألفاظ على أنه يمكن أن تستعمل هذه الألفاظ في تلك اللغات بمعنى أخص مما يستعمله العرب أو أشمل أو يغاير ما يستعمله العرب وحينئذ فالرجوع إلى استعمال العرب لهذه الكلمة ما هو مرادهم بهذه الكلمة فلا نلتفت إلى معنى الكلمة في تلك اللغات وإنما نلتفت إلى معنى هذه الكلمة في لغات العرب وكذلك على المفسر أن يقارن بين الآية التي يفسرها وبين ما قبلها من الآيات وما بعدها وهل هي مكملة لما قبلها أو لها معنى مستقل فلو جاءنا انسان وفسر قوله ويل للمصلين وسكت فكان هذا تفسيرا قاطعا لابد أن ينظر إلى ما يقارن الآية ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساخون وكذلك ينظر في وجه المناسبة بين هذه الآية التي يفسرها وبين ما قبلها وما بعدها ما هو وجه الارتباط بينها وما هي العلاقة التي بين هذه الآية وبين ما قبلها وما بعدها فهل هي مخصصة لها أو تشاركها في الحكم وحينئذ يعرف ما هو مقصود الكلام فإننا نجد مثلا في القرآن القصص القرآني في سورة الأنبياء أورد من أجل بيان أن الله يجيب دعاء الداعين من أوليائه المؤمنين ذكر قصص كثيرة في هذه السورة وذكر أن الله استجاب دعاءهم فحينئذ ظهر لنا وجه المناسبة بين الرب بين هذه القصص في سورة الأنبياء وكذلك يلاحظ الإنسان السور وجه الترابط والمناسبة بينها لذلك مثلا نجد المناسبه ظاهرة بين السور المتقاربة والمتقارنة قال المؤلف وعن القراءه يعني على المفسر أيضا أن يلاحظ القراءات لأن خير ما فسر به القرآن أن يفسر بعضه ببعض فقد يأتي في قراءه ما يفسر القراءة الأخرى سواء كانت تلك القراءه الثانية متواترة مشهوره او كانت تلك القراءه الاخرى قراءه احاديه أو قراءه شاذه فإن القراءه الشاذه تفسر بها القراءه المشهورة والقراءه الشاذه تبين معانيها يعني انها تبين معاني القراءه المشهوره ومن امثله ذلك قوله سبحانه الذين يقولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم يعني إذا أقسم الزوج أن لا يقرب زوجته أجل أربعة أشهر فإن فاؤوا يعني فين رجعوا الذين يؤلون من نسائهم يعني يحلفون بعدم قربان نسائهم تربصوا أربعة أشهر يؤجلون أربعة أشهر فإن يعني فين عن هذه اليمين وكفروا كفارة اليمين فإن الله غفور رحيم ويبقى النكاح على ما كان ورد في بعض القراءات فإن فيهن فدل ذلك على أن الرجعة تكون في الأربعة الأشهر ولا تكون بعدها وهنا نحتاج إلى البحث في صحة سنة هذه القراءة الشاذه قد تقدم معنا أن القراءه الشاذة يحتج بها في الحكم والعمل ولا تكون قرآنا ومن امثله أيضا في كفارة اليمين قال فمن لم يجد فصيام ثلاثه أيام ورد في بعض القراءات فصيام ثلاثة أيام متتابعة هل اشترط التتابع ويفسر القرآن بالتتابع أو لا يشترط يبحث في صحة إسناد هذه القراءه وإن كانت القراءه الشاذة ليست قرآنا ولا يصح أن يقرأ بها وأن تدخل في القرآن نعم. قال رحمه الله تعالى التلاوة تستحب تلاوة القرآن على أكمل الأحوال والإكثار منها وهو افضل من سائر الذكر والترطيل افضل من السرعة مع تدين الحروف وأشد تأثيرا في القلب وينبغي إعطاء الحروف حقها وترتيبها وتلطيف النطق بها من غير اسراف ولا تعسف ولا تكلف ويسن تحسين الصوت والترنم بخشوع وحضور قلب وتفكر وتفهم ينفذ اللفظ إلى الأسماع والمعاني إلى القلوب قال الشيخ في زين القرآن بأصواتكم هو التحسين هو التحسين والترنم بخشوع وحضور قلب لا صرف الهمة إلى ما حجب به أكثر الناس من الوسوسة في خروج الحروف وترقيقها وتفخيمها وإمالتها والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط وشغله بالوصل والفصل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 تبين له أن التنطع بالوسوسة في إخراج الحروف ليس من سنته وقال يكره التلحين الذي يشبه الغناء واستحب بعضهم القراءة في المصحف ويستحب الختم كل أسبوع والدعاء بعده وتحسين كتابة المصحف ولا يخالف خط مصحف عثمان في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك ويحرم على المحدث مسه وسفر به لدار حرب ويجب احترامه وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم ذكر المؤلف هنا مبحث التلاوة والمراد بالتلاوة القراءة قال المؤلف تستحب والمستحب هو ما يثاب العبد عليه عند فعله ولا يعاقب على تركه قوله هنا تلاوة القرآن يعني من غير الواجبات فأنتم تعلمون أن, قراءة، أن القراءة في الصلاة واجبة فهذه ليست مراد هنا فاستحبوا تلاوه في القرآن ذلك لورود النصوص الشرعية المتكاثره في بيان الأجل العظيم على قراءة القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه وقال صلى الله عليه وسلم بكل بكل حرف من القران حسنه والعشره والحسنه بعشره امثالها لا قول الف لام م حرف ولكن الف حرف ولا من حرف وميم حرف والنصوص في ذلك متتابعه متكادله قوله هنا على أكمل الأحوال وذلك لأن كلام الله سبحانه وتعالى كلام فاضل فهو خير الكلام وأحسنه وحينئذ فيستحب لنا أن نكمل أحوالنا عند قراءة القرآن تقديرا لهذا الكتاب وتعظيما لكلام الله سبحانه وتعالى ومن الأحوال التي يستحب إكمالها عند قراءة القرآن التطهر ومراعاة سنن التلاوة وادابها مراعاة أفضل الأوقات الذي لا يكون فيه اشتغال للبال اشتغال بالذهن كقراءة الليل وقراءة الفجر وجمهور أهل العلم على استحباب الطهارة عند قراءة القرآن وأما بالنسبة للجنب فالجماهير على تحريم قراءة الجنب للقرآن قد ورد في مسند أبي يعلى بسند جيد فأما الجنب فلا ولا آية وكذلك عند الجماهير أن الحائض لا تقرأ القرآن قياسا على الجنوب، ولما ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض قالوا فيأخذ من هذا الدليل في طريق دلالة الإشارة أن الحائض لا تقرأ القرآن لأنها بينت أعلى أحوال الحائض بالنسبة للقرآن هو أن يقرأ القرآن في حجرها وقد قال طائفة بمنع الكافر من قراءة القرآن الحاقا عليهما وقال طائفة بأن الحائض تقرأ إذا خشيت نسيانه لكن اليوم مع توفر وسائل إبعاد النسيان كوجود المسجلات التي تسمع منها القرآن فيبقى القرآن محفوظا لها بمجرد السماع يكون خوف النسيان حينئذ بعيدا أما بالنسبة للكافر فقد قال طائفة بأنه يمنع من قراءة القرآن قياسا على الجنب والحائط وقال طائفة بجواز قراءته للقرآن ولا يمنع منه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى ملوك زمانه آيات قرآنية وكان الكفار في ذلك العهد يتناقلون, كلام يتناقلون آيات من القرآن ولم يعرف عن أحد من الصحابة أنه نهاهم، ويؤخذ من هذا مسألة إلحاق بعض النصارى أبنائهم بمدارس المسلمين، لأن بعض النصارى لما رأى ما عليه مدارس أهل الإسلام من سمت وما تؤدي إليه من أخلاق فاضلة ومحافظة على مكارم الأخلاق، ألقى بناؤه في مدارس المسلمين. فمثل هذه المدارس يدرس فيها القرآن وهذا منسوب إلى النصرانية فهل يمكن من قراءة القرآن ومن تعلمه أبني على المسألة السابقة ولا ظهر جوازه قال والإكثار منها يعني أنه يستحب الإكثار من قراءة القرآن وقد ورد في الحديث أن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة قال وهو أفضل من سائر الذكر يعني أن قراءه القرآن أفضل من بقية أنواع الذكر فقراءه القرآن نوع من أنواع الذكر لكنها أفضل الذكر لما في الترمذي فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه وبعض أنواع القرآن أفضل من بعض سوره سورة الفاتحة وآية الكرسي لهما فضيلة ومزية ثم ذكر المؤلف بعد ذلك المقارنة بين ترتيل القرآن وبين السرعة فايهما أفضل بالسرعة نقرأ حروفا أكثر وبالترتيل نتمكن من فهم القرآن وتدبره قال المؤلف الترتيل أفضل من السرعة مع تبيين الحروف أما إذا كان هناك سرعة بدون تبيين للحروف فهذه مخالفة للشريعة فتدور بين الكراهه والتحريم فالترتيل أفضل وكذلك الترتيل أشد تأثيرا في القلب لأنه يحصل به التفكر والتدبر للقرآن لكن بعض الناس إذا رتل لم يتمكن من القراءة لكونه قد حفظ القراءة بطريقة الحجر وأنتم تعلمون أن قراءة القرآن على ثلاثة أنوان قراءة التحقيق باعطاء الحروف حقها من المخارج وكذلك بتكميل مدود القرآن وقراءة الحدر مراد به الإسراء بالحروف مما لا يخفى معه حرق أو مما لا يسقط معه حرف وهناك قراءة متوسطة بين هاتين القراءتين وقد ورد أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتاثير القرآن فقال وردت للقرآن ترتيلا وهكذا كان داب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف من بعده قال المؤلف وينبغي يعني يستحب ويسن اعطاء الحروف حقها وإعطاء الحروف يعني إخراج الحرف من مخرجه وإعطاء حقه من التفخيم والترقيق والاستعلاء ونحو ذلك وترتيبها يعني ينبغي ترتيب الحروف حالة النطق بها بجعل الحرف خارجا من المرتبة التي يستحق الخروج منها ففرق بين حروف اللسان حروف الحلق قال وتلطيف النطق بها لأنه يستحب أن يكون النطق بهذه الحروف لطيفا رقيقا من غير إسراف ولا تعسف ولا تكلف فإنه إذا أسرف الإنسان في الحرف جعل الحرف الواحد قائم المقام حرفين فيكرر الراء مرتين. ولا تعسف في إخراج الحرف ولا تكلف في إخراج الحرف إن المرء إذا تكلف في إخراج الحرف ثقله وشدده ويكون زائدا لشدة ليست موجودة في القرآن ويسن تحسين الصوت بالقرآن لحديث زينوا أصواتكم بالقرآن زينوا القرآن بأصواتكم وما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الترنم بالقرآن ما أذن يعني ما استمع الله لشيء وفي الحديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن والترنم يعني أنه يستحب كذلك الترنم بقراءة القرآن فلا يقرأ القرآن بمثل ما يتكلم به الناس إعادة كلامهم وإنما يقرأ بترنم وكذلك يكون بخشوع فتخشع جوارحه عن الحركة ويخشع قلبه عن التفكر فإن ذلك أدعى إلى معرفة معاني القرآن وتدبر فيه وحضور قلب وتفكر وتفهم قد وردت النصوص الامر بالتدبر ا يتدبر من القران كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا قراءه مترصله اذا مر بايه رحمه سال واذا مر بايه عذاب تعوذ كما في حديث حذيفه ولما قرأ ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم سوره النساء بكى صلى الله عليه وسلم وذرفت عيناه. فإن القراءة إذا كانت بتحسن بتحسين للصوت وترنم في خشوع وحضور قلب، فإن تلفظ المرء بقراءة القرآن حينئذ تنفذ إلى الأسماع وحينئذ تنفذ المعاني إلى القلوب وتنفذ بمعنى تدخل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية. بتفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم زينوا أصواتكم بالقرآن أن تزين الصوت تزين القرآن بالصوت وتحسين الصوت والترنم بخشوع وحضور قلب وليس المراد بهذا الحديث زينوا القرآن بأصواتكم صرف الهمة إلى أمور غير مشروعة تكون سببا في حجب الناس عن التفكر في معاني القرآن لا صرف الهمة لما حجب به أكثر الناس عن تدبر القرآن وتفهمه من الوسوسه في خروج الحروف من مواضعها وظهورها وتميزها فيفكر في طريقة إخراج الحرف ولا يفكر في معنى ما يقرأه ويفكر في الترقيق والتفخيم والإمالة ولا يفكر في المعاني والترقيق ضد التفخيم ويراد به اغلاق الفم قليلا بالحرف بخلاف التفخيم فهو فتح الفم بالحرف وتحريك وسط الكلمة وأما الاماله فان يجعل الفتحة قريبه من الكشرة يجعل الألف قريبا من الياء يقول مثلا في موسى موسي هذا المراد بالإيمالة قال والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط يعني ان بعض الناس يصرف همته في هذه الأمور ولا يفكر في معاني القرآن وكذلك يشتغل بالوصل هل هذا الموطن موطن وصل أو موطن وقوف وفصل ولا يشتغل فيه التفكر في معاني القرآن والأصل الذي نزل له القرآن التفكر في معانيه والعمل بها وأما أن تلاحظ طريقة النطق بالقرآن ونغفل عن تدبر المعاني فهذا ليس بمستحسن وإذا تعارض النظر في المعاني والتفكر فيها مع طريقه اخراج الحرف قدم التفكر في المعنى وان كان الجمع بين الامرين والمستحسن ان نعطي مخارج الحروف حقها وان نتفكر في معانيها قال المؤلف والاذجاع يعني لا نصرف الهمه إلى الاذجاع بحيث نغفل عن التدبر والمعاني والاذجاع قريب من الاماله والارجاع يعني ترديد الآية مرات عديدة قراءات مختلفة أو بطرائق وهيئات متنوعة ثم نغفل عن المعنى كذلك لا نصرف الهمة إلى التطريب تطريب الصوت مما يؤدي إلى تغيير كتاب الله التطريب بالتمديد ونحوه فإن التطريب قد يؤدي إلى تغيير كتاب الله فتشبع الكسرة فتجعل حرفا جديدا بحرف الياء ويفخم ويفخ اللف بحيث يجعل قريب يكون قريبا من الشدة يكون فيه اضافه شدة ليست في كتاب الله وهذه الأمور تؤدي إلى التلاعب بكتاب الله وجعله ملعبة تلاعب الناس فيها وحينئذ إذا وجدت هذه الأمور واشتغل بها تكون سببا لعدم تفكر الناس في معاني القرآن وحائلا للقلوب عن فهم معاني القرآن ومن ثم لا نفهم مراد الله سبحانه وتعالى من كلامه فحينئذ نعلم من هذا أن تحسين الصوت مطلوب، ولكن التكلف في ذلك بما يجعل المرء يشتغل عن فهم القرآن هذا أمر غير مشروع. ولذا الكلام من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية قال ومن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عند قراءته القرآن وإقراره اهل كل لسان على قراءتهم. فأقر قبائل العرب على قراءتهم للقرآن مع اختلافهم وتباين طريقة إخراجهم للحروف إذا تامل الإنسان ذلك تبين له أن التشدد والتنطع والوساوس في إخراج الحرف ومخرجه وطريقته ليس من هدي ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤلف وقال يعني الشيخ الإسلام بن تيمية يكره التلحين الذي يشبه الغناء وقد ورد ذلك عن جماعة من السلف أهل القرون المتقدمة فراهة التلحين والمراد بالتلحين هنا القراءة التي تتضمن مد حرف مقصور أو العكس قصر الممدود أو التلحين الذي يتضمن تسكين حرف متحرك أو العكس فإن بعض الناس يفعل ذلك ليوافق نغمات الأغاني المضربة فإذا حصل مع هذا التلحين تغيير لنظم القرآن كان حراما أو حصل من هذا التلحين قلب الحركات إلى حروف أو قلب الحروف إلى حركات فإنه يكون حراما ثم هنا نقارن بين القراءة هل الأفضل أن تكون في المصحف أو تكون من الصدر قال المؤلف واستحب بعضهم القراءة في المصحف لأن النظر إلى المصحف عبادة ولأنه حينئذ يتفكر في معاني ما يقرأه وجعل كثير من الناس هذا الحكم فيما إذا لم يكن هناك فائده من القراءه حفظا لأن القراءه حفظا إذا كانت لبقاء المحفوظ في الصدر أو لكون المرء يحضر قلبه ويخشع بقراءة من صدره فان هذا أفضل في حقه قال المؤلف يستحب الختم يعني إكمال قراءة القرآن كل أسبوع يعني في كل أسبوع مرة وقد ورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرا القرآن كل أسبوع ولا تزد على ذلك قال في بعض الروايات اقراه في ثلاث واستثنى بعض العلماء من ذلك ما لو كان هناك مكان فاضل كمكة أو زمان فاضل كرمضان فانه لا مانع من ختم القرآن في أقل من ذلك ولا يجاوز الإنسان بختمه للقرآن للشهر أقل ما يكون ختم القرآن في شهر. الختمه اقل من ذلك فهو أول وأحسن. قال والدعاء بعده، يعني يستحب الدعاء بعد بعد ختم القرآن. وقد ورد ذلك عن جماعة من السلف نس ابن مالك وغيره. وقد قال طائفة لأن دعاء ختم القرآن يكون بعده مباشرة. ولو كان ذلك في صلاتي التراويح وهذا قول جماهير الفقهاء من المذاهب المعروفة، وقد قال الإمام أحمد بأنني أدركت الناس في مكة والمدينة وغيرهما إذا أنهى الإنسان إذا أنهى القارئ في الصلاة قراءة سوره الناس رفع يده ودعا. فدل ذلك على أن هذا أمر مشهور مجتهد وأنه وقع عليه اتفاق الأمة ولم يوجد من ينكر مثل هذا الفعل في تلك العصور الاجماع السكوتي مما يستدل به على الأحكام ومنع منه طائفة لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد يجيب عن ذلك بأن صلاة التراويح في جميع الشهر لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعلة وعذر وهو أنه خشي أن تفرض على الأمة قال المؤلف وتحسين كتابة المصحف يعني أنه يستحب أن يحسن المرء خطه بالمصحف ولا يخالف ولأمك كفينا هذا لوجود هذه المطابع الحديثة من فضل الله سبحانه وتعالى ولا يخالف خط مصحف عثمان في واو أو يائن أو ألف غير ذلك فلا يتبع الإنسان في كتابة المصحف الطريقة الإملائية وإنما نأخذ بما ورد في مصحف عثمان لأن الأمة أجمعت على ذلك ولأن هذا المصحف هذه الكتابة يجمع القراءات الوالدة في الكتاب، فلو عدلناها لكواعد الإملاء لكان ذلك مؤديا إلى عدم دخول هذه القراءات في كتابة المصحف ولكان في ذلك مخالفة لما عليه سلف الأمة قال المؤلف ويحرم على المحدث ما السهوء. يعني ان من كان محدثا على غير طهارة سواء كان محدثا حدثا اصغر بانتقاض الوضوء أو كان محدثا حدثا اكبر الجنابه ونحوها فانه حينئذ يحرم عليه مس المصحف وهذا مذهب الائمه الاربعه يستدلون عليه بما ورد في حديث عمر بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب أن لا يمس القرآن إلا طاهر وقد قيل في قوله لا يمسه إلا المطهرون هو خبر بمعنى الأمر وقيل بأن الكتاب الذي في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون وهو أصل هذا الكتاب الذي بين أيدينا فيكون الفرع مماثلا له ويستثنى من ذلك ما لو كتب مع القرآن تفسير فإنه حينئذ لا يتمحض أن يكون مصحفا ويستثنى من ذلك ما لو كان المصحف والقرآن في اشرطه سواء أشغطت مسجل أو فيديو أو كمبيوتر فإنه لا مانع من مسها ولا يقال لها مصحف وهل يدخل في هذا مس المصحف بعلاقة ونحوها مذهب أحمد أن المصحف إذا كان في علاقة منفصلة عن المصحف لأنه الأمان من حمل هذه العلاقة هذه العلاقة ولا يكون ماسا للمصحف خلافا لطائفة من الفقهاء قال المؤلف وسفر به لدار الحرب يعني يحرم أن يسافر المسلم بالمصحف لدار الحرب لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو وحجه أو علة ذلك الخوف من تمكن العدو من تحريف القرآن وتبديله واستهانته فحينئذ إذا كان سفر الإنسان بالقرآن لن يؤدي إلى هذه الأمور فهل ينتفي هذا المنع والتحريم هذا مبني على قاعدة عند الأصوليين وهي أن العلة إذا عادت على أصلها بالتخصيص هل تعتبر ويخصص بها اللفظ العام والصواب في هذا التفريق بين العلة المنصوصة والعلة المستنبطة العلة المنصوصة تخصص اللفظ العام بخلاف المستنبطة قال ويجب احترامه يعني يجب احترام المصحف وصيانته عن كل اذى فلا يدخل به في القرآن ولا يوضع في أماكن القادرات والنجاسات ولا يوضع في أمكنة الجلوس قشة من أن يجلس عليه ولا يهان ومن هنا قال طائفة بأن القرآن لا يكتب على الجدران لأن في ذلك امتهانا له وكذلك يصان القرآن عن الاستناد إليه أو جعله سادة يستند عليها الإنسان أو ويصان أيضا من الجلوس عليه والوقوف عليه ومما يتعلق بهذا مد الرجلين إلى المصحف فإنه مكروه إذا لم يقصد إهانة المصحف إذا قصد إهانته فلا شك في من العظائم وقد قال طائفه بأنه يقفر بذلك وكذلك من عدم احترام القرآن إلقاه على الأرض بقوة إن هذا يؤدي تمزقه. هذا شيء مما يتعلق بأحكام المصحف والمؤلف غفر الله له ورحمه ورفع درجته حاول استقصاء احكام مقدمة التفسير قد استفاد من مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرة وذكر مباحث مواطن ذكرها غيره وقد اختصر مقدمة التفسير اختصارا غير مخل فجمع ووعى من جهة وقلل اللفظة وسهله من جهة أخرى وهناك علوم الكثيرة متعلقة بالتفسير علوم القرآن لم يذكرها المؤلف وذلك لأنه يعتبر أن هذه المقدمة بمثابة الأمر المسافر اليسير وحينئذ فعلينا بمعرفة ما يتعلق بعلوم القرآن وطرق التفسير وطرق الدلالات دلالات الألفاظ من أجل أن نفهم كلام الله عز وجل وأن نعرف المراد به لنتمكن من العمل به ولنتمكن من ارضاء الله سبحانه وتعالى بتعلمه وتعليمه قد ورد في الصحيح من حديث عثمان رضي الله عنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه تعلم القرآن يدخل فيه يدخل فيه تعليم حروفه ويدخل فيه أيضا تعليم معانيه وتعلمها وحينئذ فأوصل الجميع بالتوجه لكتاب الله سبحانه وتعالى حفظا وتلاوة وتدبرا وعملا ودعوة وأن نفهم هذا القرآن من خلال القواعد التي توضح لنا, مراد توضح لنا مراد الله سبحانه وتعالى وتبينه أسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم فهم القرآن والعمل به ونجعلنا واياكم هدى مهتدين ويغفر لنا ولكم ولوالدين ولجميع المسلمين كما اساله سبحانه ان يصلح احوال الامه وان يكفيهم شر اعدائهم وان يردهم الى دينه ردا جميلا كما اساله سبحانه ان يوفق علماء الشريعه لبيان احكامها و جاهلها وتعليم كل فرد فيها واساله ان يصلح ولاه امور المسلمين وان يجعلهم محكمين لكتابه عاملين بسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم